وعلى آله وصحبه صلى الله عليه غفرنا ما نصينا بفضلك يا لطيف يعني السفر بعث يسواعي يا كريم والبرهة صلوات الله وسلامه أوه. عليه الحسيري اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم من على فمن كذب فمن كذب علي متعمدا مقعده من, من النار من غارت الوران برعيه فليتبوأ مقعده من النار تقول حديثة حديثة عفسدة معنىها كالدكتور ماذا ان حديثة ورنتان عني حقيقة هذه هذه حديث هذه فورا فان بدت لنا ان ما الذي ما حديث كما علمتم الاوسي قول البار معنى كتبك اغتيين او قيستين ليست انه السب شيء حديثي له هم ايت هذه اوقات المعنى يقينها اوقات المعنى يتكون حديثه معناها حقي كحكه الشيء اكبر منا من ياهيري وعان واحاد اوين او ب سنين إنها حقية اسياد وصين نصيه اسكي هاي حكه الا بما حجي ما انا علمتم من العويسي وعن لبن لشري ومعنا ادتهينا و نسب شيش نسب شيش ديسي اني والإنسان اسبائيو الناس عيتهاي كانت يقين ستين ماهنين فعناها تقوى معناها انتظروا الله وحبنان حديثك اسمك نفسي سو الله وضعه وحديثك اهاي هم الله معناها دي حديثك نفسي سو الله ورمو وحسنقها <تصفيق> معناها مضافقية محدوفة معنا رواية الحديث الحديث وريد ديسيك الدكتورنا لعني حقي لغا وريو معنا هذا او مسا الحديث معناها فعيل لغا لغا مهنا مفتول خصي معناها او عني لغا ورام حقي الله حلق الشياء بكا استثناء مغطع معنا احذروا الحديث عني معناها سهلا وضعها وحد إليك أبتي إما يعتبرتك بالحديث ومعني سيحرفي لحقيس وحد عديث وقلماء الحديث أرشقه بي وحا حديث لهوضا اللغة بحقها دي وحين نجد حقيسي لغسوف جوري خور ومستدفعين عم التعرير وحنا بي أسوبي حديث وعلينا وحنا بي من حديث وعلينا وحنا بي أغرتي سلوسوبي أو حسك الشيئين أسوور من حديث وعلينا تقرير علينا وحكاس كاس الله الله بعدي وحيلا حقيلا كوريوهي عمسي وحالا كوري صحابي أثر علينا أما تابعي على المرسل تابعي مرسل صحابية للسخاصة يعني الحجة مقلائي مقلائي يعني باب كي سيوتارها مرسل صحابي يجرى مرسل تابعي يجرى وحاف مرفوع يجرى باب لن ألو ددي كتابنا لن ألو دستي المصطلع العديز على كل حال وحياة النبي لو وقر يا لك ليه وضعه قول أما فعل هما سمعنا غريل ونبي حق بسوغنادي لكسوغ هوريني وحي حديثة في التحلق وقسوغ دذالك واسا ليرا نبي حاس أوليرا نبي حس احين أوليرا نبي غاهيري وحان نبي غاهيري ليرا الله و الله <تصفيق> نبي مكاو حسيري اتخوا الحديث يعني ورامت أحقيه لغا ورامو وعني حقيه لغا ورامو حقي إلا من مالذيكي بما عديلكي وعلمتم أدواتي وكات إذيك أغواتي إنا عقائسي هني الأوريسي أتوفت هين أو إلا يعني نسب شيء نسب شيء جديسي نسب شيء جديسي شي عنلي هون سبيل رؤيتاي إذي قيزتي المعنى معناك فانغوان فمن كذا باعلي يعني كي أنا يقولكي يكوبين يتعمد انها اسيقه بان تأخذ داي حال حال من الضمير المسترع فليتبوى فليتبوى مقعده من المار معنها من كاسي هذا معنى امر وايه بمعنى الخبر وايه يعني اسطيع راجحة لفظها ظاهر كيسي امر وايه بمعنى الخبر وايه معين غتي فليتبوا مغعدوا من النار من كاسي مكان وفتقي شي مكان كاسدقي لهاي ما بتحقيله لك اترباع لفتقي وامر واخل... بمعنى خبر الله وضعه بوحوا وايه قرآن كي احاديث تبه امام وحاله هو وضع تفسير رماده هاي وحديث الوفيسره هاي وحواهه هو وضعه معنا إلهي مكان كيسي النار تأكدربه أصحب الله ناظرية الضواء من النار معنا دعو الله يعليه وحوار معنا إلهي مكان كيسي النار تأكدربه أصحب الله نفض الأمر يعني أبلط أح ري تبو مقعده المقاص وكان كانوا بين تحورتي وكان كيسي ما اتحجادي على قدر با مش زدقي لهي اصفيص لهاي ومنو مخله هاي وحالها دربا ما اتحجادي ما تاسي بمعنى الخبر ختي عوار ليراني اذا ما ما اتحط هذا أمر كأو بتباوو وليس غيباو مقعد من النار محدثين <تصفيق> تواوين اللغة نقول اي رالين وعيلين وحواه كجن اعلو وضاء ايو اتكين اعلو وضاء مهالا قيلها اي عمانتيس اعلو اكيها حيات <تصفيق> ربط وحال على اسكو تربا مهان غيلاه دو عالين فتبوا مقعدون النار كجن احواه awal wa bae ma asmukana tisalvat alu man adu min an nar nabiya nabsha to war asira kamitai وان الفساد يصول الايمان يعني الايمان فسادي لابد ان تبين شيء رقنا وضمت هاي مركه شيء بشيرته دائما تجري جنوا اسخراف طيب بتقول مبسوطات امور مصطلح كثير هاي اصول الذله يا لو على كل حال خبرك يعني الشيخ ديس خبركان وحسعمت ويهيأس كل مساء وحيد دين اهلي وحيد دين اهن بان دين لو بان شكتو دي وحيد دين لو بان شكتو بس ليه دي على ليه نكي الدين تقولو ونوضو حالا قرواه بليك لسلطانه بما علمتم عديثي ومن كذا باعلي <تصفيق> عاموه على كلها الدين إلي غير الدين بالبان يعني او شيء ايه فليتبوه مقاعده من الملات الدول بينك شركتيا رحكب بينك شركتيا سبيوه المركة الحاديث عدنه وحاسد النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال مكي في الغرآن غرآن كمكي في الصراح معنها قال هرا ومعنى فسرة في لغان وغرانك برأيه رأي قيسي فكر كيسي ومضي حيثك فسرة وافتهم وايه واتكر وايه في سوماليا دين أفماهن دين أفماهن دين علم وايه دين قوري وايه دين قوري وايه الدين غائي ماها سيدنا أبو بقر صديق رضي الله تعالى عنه حسن ديننا دين كان هذا مبني دين كان وخنعه مبني وحال وحلسي على النغول نخلق <تصفيق> إله على واسوب قوري جبريلا فسوهادي نبغا سوكاري نبغا شاقي أصحاب تيسي أصحاب تيسي دكي جوية وشاقة الحال السوشيال تبعي تبعتي الى ام كلثوم قالو مغلي لا على مناسبه الحقول العلوم وحلوم زباها يا مها عقلي يعني فكرت خلص في عيما خلص ودودس لا ان دهاني دهان وحيه الله يحد ايدين من عمله درس هذه علم قدك وهي تمشى الى قد المسافر الى عندها نقدر مسافة ليس عبكة عقلي نقدر مسافة ليس يعني اشكو اوكي هاي هل هي يعني اشكو اوكي هاي اللي هو هل هاسه يموذب وقودية داع اللي يعني عقلي اللي قوي كنم ضاهن بواهي عقلي غبيه وينه عالم ضاهن الله انا القرية وسنجنوريك اركيسه وصورة بيسكو برسانه اركيسه دينك عقلي كو مألسنه شو حالوه لسه مغلي سي إلهي حديث له شو كوري الى اصحاب الى تابعين الى انت اللي تقول علماء علومه علومه علومه خلاص خلاص تسمير شيخ شيخ شيخ ابو هيله رايك وش قران قاعد ما تجلس تركزوا دغاي حديثك يا ابو شيخ شيء اد ما تجوب تعلمه اللي مبسوط قال شنو شيخ علوم لو قباين اذا بسرد ايه سرد كل معنا اهم من قال اني هرى معنى او فسر في القران والقران كن في هرى برايي رايي زيد اصناف يت واما قعدوا مكان كي سي على الدربه لا تحدى على الدربه مكان كاي مكان كي جناب تحدى على الدربه وحاله الدربه تلدس يعني عينقتي وؤاكي اليسو تجي اقباحنا المغلي اعاغلو في سري قبل اعاغلو في سري فلا بعد اعما لنخت من كوستا لوسدي وحاليون اسركا لغباش واتم ولا في سرا وفرس ابدا مني هو هي دي انا وشام اوا باي برول ليلي قول ليلي اوا كان اللي يسي وحص رايع في صبره هيلي لغبطان ان وضح لنا حوي في جوكته الدنيا دي برتقال بيان ومقاييس تاكيد ومقاييس ماضي ومضارع اكل اوين غير وراي اكل اوين شي شي نسا لغبطنا حتى لوضع الصوماليه وقلنا ورا او قلنا عليه في جوكته كبعد الصرف في جوكته كبعده في جوكته بيان لمذيع قبع دي قبع دي قبع دي, دي انتا هواي وحاول هواي وحال هواي نونيك اوفيسير هاي وتفصير هاد وصوبرت وحد دمي لقط العرب خبر اقول هاد لقط العرب تقول هريني نحبي هواي تنسوهشاني بديعه بيانك بلاغت امام بيس كوات ايو اجبتا كل واسوجه طب الاما عربية لغة العرب وتميل لما اهل المال وتميل لما انت صبرو حتيكو تكده ليس تبرو ليس اللي جوني واي لكن انت حتيكو غين واسكتتي رياهيد خطر افجرتا برأيه اخد عيسى فليتبع من ماري العمالاتي سلبرت واجع حقيقة بيسي مجهز مضمن الكيث عادول بمضمن الهلالي مجازي الهلالي حقيقه الهلالي مفصل الهلالي عامي خاص يا عيال كل ناسخ منصوب محمد زمان احمد بن حنبل والحاج امام شافعي تدري تدري لو اسو ان دينك وعد ميل هاي بودي اسكو تدري لهاي هاي ما تسو اصول فتح كتاب, كتاب الرسالة اسكوكو بالله وي اصول فغية مكاسة و احتسط خوبها امام الشافع بضي الله تعالى عنه امام الصنة واحد هو ببعبديه اتحاد يجن الله ينقص ونعبنين الدين قال لن يقال يا صهو قاري يعني يوصل هل يصلت بالله وصدح تلاميدي تلاميدي صدح كمذئب وحواي مجتهدين يا خريف همان احمد اوهرية مجتهد وحواي فير تلميدي يستعي وحاقو عقالي ساق السلقاء يحصو فيان الثوري مجتهد وحواي مجهب ويش دا قود الظاهري مشهور قاله يا خانو تلميدي كيسوا وحواي يعني مجهب ويش وصدح تلاميدي كمذئب وحواي مجتهدين وحواي لكا فضلي يا كلام يا جارة أصول الفقه ينقص الله سوى الشيء قرآن كان مفصل يا سيوالي حقيقة ديك قرتي ستافس ديكي علومات قلنا هغازتها حنفي أهادو مالكي أهادو إما يعني حنبلي أهادو إما أهمت يا غيسي بواي انت كيري بواي لو أسأل هيل جيكي وأسكدر لها يا مجيال الحديث ورسول الشيء قرآن كوانا لك الناسخ منسوخه وفصل كي عامكي، كي عام كي خاص كي وهلا سوق برتي او سوق بي اوستوري مجرو الهي انا براغ انت و ايماك حديث القران وحن ليه ليه كرون ودغدا يما روم تي غلو سابورتس روا طوالي لا سلاه تاويل عائلة ابن عباس والنبي الجوين عليه الصلاة والسلام عادي كلهم بدو لغة اهام أي يعني اي كوائي كالسوايين لا بادي او تي جرين على جلائم هاي اللغة اقرب تدول با لغة, لغة ضوذي بادي هيري او فساحة ضد بادي ارتيا وحالان كان بادي او مالك دولان هذال كي علي خواني قصر ولا يقول انت طاقه السماوات مفيش صوتك تفضل معني هذه بعد يا ابو طه صفر انت عارف يعني اللغه والقران في السعوديه افعرض بس بسكته فصيحه بسعد سبب بدوي اويل يلا في مركز معهد الليل معهد والسوالي والله شو بها ننب وعاس رواه هذه عالم الهيره علم عالمات الهيره وواحد اوين هادينين عالما قويه خطصوص وبحن بسك علي برتي والدود ب ب ب ب ب القيله وعليها اذكر افكيا علم اللي لدي علمي علمي هو اقن اقوى لبرطو فمن كذب عليه فسبوه مقعده من النار يعني تلماته هو من غالب في القرآن برأيه تاوى حتى تاوى بضل. الشغار اخر يعني عديث ليه يجراء يعني اخر الزمانكة محاق عيشاء حلاماتيش وحاكموشاء يعني طلب العلم طلب العلم طلب الأكافير من الأساغر تتوى ويناء وذي يرأيك فجرس ووحده من الناس وقالي معلومة لنصو اركين ان يروح ايه كجرية اك أي احرستان ايه كضلبان شراط الصاعي كان بيتها الميار فاس وهالجرية الميار هو هو وين هو وحبطي امام سافي ويارة وشو تم افر او يعني امام غان كتب او صنك ومجول بيس كحواي امام غزاني واجبت الهي كرام وصيف نادر وابوعه لكن سي نبي شيء وايه من أشراب الساعة طلب الأكابر من الأساهد طلبه العلم الأكابر أكابر يعني يجري من الأساهد تبير فعل فليسا ولا فعله أكابر وحاوف ألينا اللي أبخوا الخفوط لما أبخوا الخفوط أو هلا يريفتي الله أنا موت شو إنتا وايه صلبنا سلوات الله وسلامه عليه وعاسمه اتخوا الدنيا الدولة التحذرة ان هذا الدوث قد سلطان قد جتونا هذا الدوث ان سلطان يعني قد جتونا هذا وتقول لسانا قد جتونا هذا محايل ابن ابليس ابليس ابن ابليس لهراث كي وراث سماه و ما عم ييزكي وراث سماه و وضاع خاس خير الله وعي الله وعي خو يعني طلع وعي خوف ضريالك كريك بالون وعي ومعناها اموت تطك السبي شنو خره هاي قوات او وشو برتي وعي او شو دخلي وعي ليس غير ما شو معنا وهجومه تقات اهدمه واحد تقات وهجومه واحد طلع علينا فلان ادلي له اجلو وانا سوق تجي اتفق اصبروا يا جماعه انت ومعي وما هو وما, وما هو بشيء من حقوقك ها سالك. ها رساد وايكو عملوه بالبضن يا عسوسية عملوه بالبضن قبشة بالبضن, بالبضن وايه ملا يعني اللمرايه قبشة بالبضن وحالي لك انجوخ صدود او قمب الله او شوف طبئه او برعكة او قمبهايه او لايه رساد لهذا كواس وايه عملوه افغاني وايه فان ابليس ابليس يطلع ويكورب ويهاجم وجون بدن واي رساد ويكمل بدن او قبل شبضان تكا صفك او اورت وكان وجثم مريا او قبل مئه في لين اصو جنب راس كذا معنى واي وما هو وما شيء وما هو بشيء وما بعض زائد كان ومعناه واي وما بشيء شيء ما هو وما هو شيء سيء ومن فقوقه درية كالسهارين بأوصق مأهان كون كالسهور وكالسهور مبنيهي لسيء كالأغارتي سيء في الأطقياء أس في في الأطقياء تبت إليه أو كعبسة أغارتو عاقلينتا من النساء نارى عقودي وير اشو والزوم بديه ما اهانه ذلك حربيث اب معناها وما هو وما شيء وما بقدر زائد ما في شيء شيءه وسوبه المفوق دويال كذا المتقانين ومكعي اميره شبكه واليره اولت يعني ثقلغها وكذا الفخ فخ, فخ حويا رب الله الليراها وحياك او اوغرت مقبطه شبكه هذا حي هذا انراه دم اللي حواليك راى امضاء مع مرسل عاوز دم المدينه ايه دم متعينو وقت انك لو عن ضمان دم انت عن خبط الشيخ عايش من غاز الديره تلقاني وهلي يدين عايدي سي حي املا تبدوو خلوا دوام عتراي قبل لا وايلن هذول لا وايلك اونكروي حبل اهمركي اونكروي وعنيده هون حي مام والله خلوا قالوا دواء عقلي قبل لا واكل عايز زين على الوضع ها جريف كا كلني وحضر حيالا ملايو وغات وحيالا وراول وغات وحيالا شباب كل وغات كل ده بالواحد وما بشيء شيء وما هو ما آه. وما بشيء شيء هو سيب من فوق شيء لا سيب من فوقي ودنيارك دي جميله بااثر كل زوم بينهي لسيدي وغالي في الاط بنص ساعه الابغياء في الابغياء بدك اليك عبسهايو السهووات بين النساء نارها وحقوق الرسوم بدهم اهان دبن تيشي اشكو الكسون يا نار ويمان دبن تاق الكسون هي ودك اليك عبسهايو اشكو مرض بحدي لناك عند هذه الرأسسة وأوقع عنك الشيء سوف انت أدخل العظيم حيالي عن نظر سامن من سام إبليس حق مضى ما دوينو ما, ما كل المؤمنين يغضوا من أبثارهم يغضوا حلاوي من أبثارهم انت أدخل مرض عدي يعني أدخل وgetLogger بالله ادي كسو مخلد وعيب يسه كلمك وقمت اضربك اول زياده وجيره يسه و ابو يسه ابو دي خلاص الى وهر ما من صاد حصل اما واما ما شايفه اما فكلام فابتسام فلق فلق فلق قام وكاسه سواك شايفني ادي فطر عماد حصل وليس بحفلها عندها وقت مركزي واكوة كله دي اه علي اسكدره واي شيطان وحددسكو غيرتو وحاقو في الاطياء من النساء مأهانين كبليس واي عدوك نوها وكواستاه اتخيذ اغراء اتخيذة يعني وحاس اتخيذة نبيها تهجوني ووشاري حديث كان وعني ديك اناي شيء مانك اي يعني اي بشهروني لما ايليك عبسايو وحي مشهور فيه جاءناك اسكعلي اسكيسي غهري ديسي لو ايستيشو يعني شيء ما شو هيك مين اي مرهد اي يبقى استكرايو ازمان ناك اسفوق انك يبقرنا عظيم يا الهي قال انني نسيت قهوه وحياه واسقوغاتو وحاجه يعني وكرسون بنياي ما حقوده واسقوغلائه يعني احياك هو الشيطان واهير الملكرت ان الشيطان واهير مساعد الله واهير بعديه ابو حمزه الخراسان واجليه يعني النظر رسول البلايا طيب وحن قلتا وماذا رسول البلايا بلايا دا ادي قيدي بلايا من اشيك والسهام الملايا قيدي دا ليه قيدي واي فلاب قيدي واي وكما دا بركيدي شأنان كمي سبق ديسي هاي ناك واي ناكو اغار تا أغلق يسيئو كغالب مغضو هذا جيس غالب نقطو وفضيحوه يكي مضعيس عنده يسلابتو عندها والديوها ايه ماكي وحفي عندك في ريس ولو أركوها يا اذي اذي عندها تاتا ليشت واناك اذي اركض بواله ايه زد يعني ابتلوا ابتلوا بعد مكاسي وفضيحوه يكا <تصفيق> اندي <تصفيق> اسلاونا عقفة <تصفيق> صلاونا ومستريحة مستريحة معايلك نشركيها يا ملاك نحق الشراء يا ملاك ادي ادي انت جادة ايضا حاسب معاي سليمان يعني وحاس يقيس قواني وحاسي يا ابوني لا تمشي وراء المرأة الناك كذاش هايدي هاسوع عنين واكاس ومشي وراء الاسد بركة الناك كذاش هاسوع لوه جاهز صوت معايا يا ان هناك قباش يتسعدك باليارك او دتك الكجيده تو ازجار وبني اذن انه ابتلي او واه و جاه شعو وين وصايش انانك لما بترق قدو فرسه ادي جاهه مرعه ما تدوق قامات صوتي معايا يعني ما النسيب لا كفقها و مش وراء نسل واركة لسوال الناس الواحد عايش محل الواحد حيشط اكلش و ورا كتاه ناس طراف و ورا كتاه الضيوف هذه غرس السعوديه هذه يعني السعوديه و كفكه تب انا عينك ابي خوايزه ايدي الاخوايزه ايدي لوعنه باش اركز في الليل ناس طراف و ورا كتاه برت احسن من يعني الواحد عايش الشط لها حظرتي في كي دل كيسي أنا كفوكتت وأبغي هادي غراجة سوعتك أي الله دل كيدي ما كفوكتت هادي غراجة بكتك أميكي كهرائسة كأرع يقدر محايا لأيكي جيرانينيك وعلى ضد ضلم أيها ليسا قلتك هادو عالاو سيحي وأوجد هاشو دور هاركيسي الله وعطي إيارك شي إعلان كنواء والله مكتب الشكل فاكم بويل الله حتى إن الله يكفجران قول يعني قولتنا قديد نبي عليه السلام تتعلم مع أسره ديكور سيسين تعجزونه تخيروه لينو تفقن لمعدي أو من وينك تريسين وينك دورتين على هذا وينك تريسين وينك دورتين على ان العرق حردك الدساس وشتجره وايه ما هيالا علمها ما هيشبهان بظناء قيال قاضي هدينا رفيعنا ايه هين والميسي خلينا خلينا خلينا المال تجرى معهم لو في رهائة دي شهولاذي ايو خرحداذي ايو مالا جعبه مالي, مالي اكاتيميك ننبط سوق هديتهي وحي كرشل هدي مال مال دي مال الحون اكاتراتي ما فيها اكاترات الواع وفعناها ايه بكي وحواي كل شيء الجورتة المهادي وحاله سوبياء يعني ولو قدت سماياء سومالتراك الماني واقفت سماي عط صوب العوريه خياره في عن بس في عن ترشين تغوله بتعلبك انت ادري ما ناسك برجك بس تبعد سلايس الله علي انا عارف يا سامس اقوم ضحمه تسير على دنيانا بيع الله بتبيعك ها لاودو معك يا لا تحدى المريا وش يعني اسهلنا في كورس ظلم ما حلاشي حقيبه الرواب ان يعني لو دورتو يعني ما فعل لو دورتو وكيف حرامك مقدرنو حلق ديكتو نادو محقس الابليسة اسكي ديو هاي عليه السلاة والسلام حاسري التغول ظلمة ظلمك عقصداء ظلمك عقصداء حيالي في ان الظلمة ظلمرة في الدنيا الدينك وحلل ظلموم ظلمات مضياله واحد يا مال قيامه غيام ظلم عزك يا ليل من غيال سواها امانيك اول يعني نور كذا والله الخاضه بتقول ظلمه 15 امم ظلمي 15 حاله فإنه الظلم ظلم يا بدون قانون بدون نور بنامات المدير الله يوم الغيم بتريام مالك هذه انت شو اشكر على الظلم ظلم هذا ما طوري هناك هي قاصي عني او خفقي سي بدون قانون الصايه وحس احرن ويهل دنبغاس والقراش هم الظالمون ظلم الإنسان وغيري لفتيش خوفها الظلم يو. عاصر أصوبها نفسي شكو ظلمي يعني نملك عاصر يالك الظلم يالك الظلم على كل حال ظلمي وحاقون تحدل الصغير محاين يم او غرجال اللهين وحق وكالمي انا هايسن وحق وغرجال هايسن قول حوان كسوبس الهي معنا حق الراسل دومك اومو والدور وي. مين وحكاه يعني ترى الا اله ما له فاذي بالله يعني اشكر له